Bismillahirrahmanirrahim İnna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir al min qabl قال o mu? İnni l-kum nəzirum, mübinnun, nügbedu Allah ve t-takuh ve atiyyun, yafil l-kum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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدى ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا